بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah khayrun laka min al-oula wa lan sawfa yu'tika rabbuka fa tarda alam yajidka 119. ووجدك عائلا فأغنى 110. فأما اليتيم فلا تقهر 111. وأما السائل فلا تنهر 112. وأما بنعمة ربك فحدد